ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَجْرَا كَمَا عِلِّيِّينَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ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 وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاروا